كلماتي صوت العرض سعد اليامي سلامي يا حر انتعل المراقب في ابو الهمدنبع العز والطيب سعد الرفيق وصاحبه يفتخر بيه بظن اللي يقود الرجافي بعدك يا رب الكون يا عالم الغب يا خالق عبدك ويامعتني فيه ما غير أهل يرتكي المواجب وكل الفعول الكايده منه وفي سلامي يا على المراقب سجلت ديوانا وانا ناصح بين المراقب سجلت دي وانا هوانا ناصحا فيه ابو والهيمد منبع العز والطيب سعداء الرفيق وصاحبه يفتخر فيه طلق الحجاج ابو الهلا والتراحب ما ظن اللي يقود رجافي بعدك يا رب الكون يا عالم الغيب يا خالقن عبدك ويا معتني في باغير هل يرتك الى المواجب وكل الفعول الكايده منه وفي سلام يا حره la'a l-maraqib sajalat diwana wa ana nasih bin